حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتموا فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتموا فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون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 من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون